آمنوا واتقوا الله حق تقاته واتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالفت بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأبرون بالمعروف ولتكن من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 هم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أَمَّنَ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ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 وَإِناهِ تُْجَعٌ أ كُ تُ خَيرَهََُّة أُخْرِجَة لَّاسِ تَأمُرونَ بِالمَحرُ تَأمُرونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنَّونَ عَنِلمُ كَرِ وَتُؤْمِرونَ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 kõige.